کتب عليه انه من تولاه فأنه يضله ويهديه الى عذاب السعيد الناس ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقه ثم من فَتِنْ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ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 وَمِنكُم مَن يَتَوَفَّى وَمِنكُم مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لَكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج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 فاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك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 وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ قَلَبَ بَعْلَ وَجِهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشيد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 فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ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 إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ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 ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق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 إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء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 في الناس بالحج يأتوا رجال وعلى كل ضامر يأتين وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.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 ثمَّ الَّيَقْضُ تَفْثَهُمْ وَالْيُفُونُ ذُرَهُمْ وَالْيَطْوَفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَن يُعْظِمْ حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرُ الَّهُ عَنْ رَبِّهِ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 ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا من سكن يذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذُكِرَ الله وجلت خلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون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 فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون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 الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيمٌ الذين امكناهم في الأرض أقاموا الصلاة واتقوا الزكاة وامروا بالمعروف وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور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 وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ فَكَأَيٍّ مِّنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ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 وکأیم من قریت ام لَهَا لها وهي هیا ظالمه توما آخذت ها المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين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 اولئك اصحاب الجحيم وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا اذا تمنى الا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 ولِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَب بِكَفَى يُؤْمِنُوا بِهِ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ولا يزال الذين كفروا في مدرية منه حتى تأتيهم الساعة بعظة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم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 وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوْخِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ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 وَعَلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيدٍ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٍ وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَدٍ مِّنْ ذَلِكُمْ أَنَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ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 ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز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 يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجtabاكم وما جعل عليكم في الدين من حرج مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا, وفي هذا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فاقیموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولا ونعم النصير